صِرَاقَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين إِذَ السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَ الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكريم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي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 في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغايبين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما